لكن الذين لا يؤمنون بالله ولا من يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوثوا الكتاب حتى يعقوا الجزء عن يدهم وهم طاغرون وقال في اليهود عزير بن الله وقال صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأسوافهم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاس لهم الله أن لا يؤفقون اتخذوا أكبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بان مريم وما أؤمنون انا ومن لا تعبد الا هو واحدا لا اله لا اله, إله. وما الا هو وانا اعبد الا لنعوذ الى هو Na na na Na na وما أؤمنوا إلا ليعرضوا إله واحدا لا إله لا إله سبحانه عمان سبحانه وتعالى عما عم يشركون يريدون أن يخفرون والله في أفوابهم ويأمن الله لأن يثمنه ولو كان يشركون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحسين يظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المسلمون موقع لك النساء.